وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل ايضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد أن ذكر المصنف تنبيه على إنكار دلالات الأسماء من قبل القرامط والباطنية كذلك من يدعي الظاهر وهو ينكر دلالة الأسماء نبه على هذه المسألة فقال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم هنا ينبه المصنف إلى أن اسماء الله عز وجل تدل على الذات وعلى الصفات بأنواع الدلالات الثلاث دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم فكل اسم يدل على الذات ويدل على الصفة التي اشتقت منه دلالة مطابقة مثل دلالة الخالق على الذات وعلى صفة الخلق ودلالة التضمن هو دلالة اسم الخالق على صفة الخلق منفردة عن المعنى الآخر وكذلك يدل على الذات منفردة عن الصفة لأن كل من الصفة والذات يتضمنها الاسم فاذا دل على أحد اجزاء المعنى تسمى هذه الدلالة دلالة التضمن، ودلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه بدلالة اللزوم، ولعلنا نعرف تعريفا موجزا بأنواع هذه الدلالات. دلالة المط اولا هذه الدلالات تسمى دلالة اللفظ، هذه الدلالات تسمى دلالة اللفظ. وهي ثلاثة أقسام دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم والأصل في هذا أن الألفاظ في اللغة وكذلك الألفاظ الاستلاحية وضعت لمعاني فهذه المعاني إن دل اللفظ على كامل المعنى تسمى دلالة مطابقة فدلالة المطابقة هو دلاله اللفظ على كامل المعنى مثل دلالة البيت على سائر أجزائه دلالة البيت على السقف والجدار والحجر وكل ما يشمله البيت فإنه إذا أطلق البيت دل على كامل أجزائه دلالة مطابقة لأن البيت وضع لهذا المعنى الكامل ولهذا الآن في المبايعات وفي أنواع العقود إذا ذكر البيت فإنه يشمل سائر أجزاء البيت فلا يقول الرجل بعت بعت البيت على فلان ثم يقول إنما أردت حجر من حجر البيت أو أردت الجدار لأن الأصل في البيت أنه يشمل سائر هذه الأجزاء ولهذا إذا أراد أن يستثني شيء فإنه يستثنيه يقول بعته البيت إلا كذا وكذا منه فدلالة البيت على سائر أجزاء هذه دلالة مطابقة وإنما سمي الدلالة مطابقة لمطابقة اللفظ لكامل المعنى مطابقة اللفظ لكامل المعنى الذي وضع له الدلالة الثانية الدلالة التضمن وهو دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له مثل دلالة البيت على السقف أو دلالة البيت على الجدار أو دلالة البيت على حجره من حجراته فهذه دلالة تضمن لأن البيت يتضمن هذا الذي ذكر وغيره فسمى الدلالة التضمن لان اللفظ يتضمن هذا الجزء وزيادة وإنما أريد به هنا جزء من المعنى مثل ما قلنا في اسم الخالق فإنه يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى الصفة لأنه وضع لهذا فإذا دل على الصفة منفردة عن الذات أو عن الذات منفرده عن الصفة فإن هذه تسمى دلالة تضمن وسمى الدلالة تضم لأن اللفظ يتضمن هذا الجزء من المعنى الدلالة الثالثة دلالة اللزوم وهو دلالة اللفظ على شيء من الحقائق هو خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ ولكنه يستلزمه ولكنه يستلزمه إما يستلزمه عقلاً أو عرفاً إذن دلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ ولكنه يستلزمه إما, إما لزوما عقليا أو عرفياً مثال ذلك دلالة السقف على الجدار دلالة السقف على الجدار فإن هذه الدلاله دلالة لزوم فإنه ليس من معاني السقف الجدار إذا قلت السقف فإنه لا يعرف في اللفظ في معناه في لغة العرب أن السقف يدخل في معناه الجدار لكنه يستلزمه عقلا هذا اللفظ لا يدخل في معنى الجدار لكن هذا المعنى الذي دل عليه يستلزمه عقلا لأنه لا يتصور أن يكون هناك سقف بدون جدار فهنا استلزمه عقلا وأما استلزامه له عرفا مثل دلالة مجيء الملك والأمير على مجيء الحاشية فإنها مجيء الملك لا يدل على مجيء الحاشية لكنه يستلزمه عرفاً لأنه في عرف الملوك إذا جاء الملك جاءت الحاشية والأعوان والوزراء فاستلزمه عرفاً كما أن الاستلزام الأول هو الاستلزام عقلي فكل اسم من هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل يدل على الذات ويدل على الصفات إما بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة أو دلالة اللزوم مثال ذلك اسم الخالق يتضمن يدل دلالة مطابقة على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق هذه دلالة مطابقة. وإذا دل على جزء من المعنى مثل دلالة الخالق على الذات منفردة أو دلالته على الصفة صفة الخلق منفردة فإن هذه دلالة تضمن وأما دلالة اللزوم دلالة هذا الاسم على بعض المعاني بدلالة اللزوم مثل دلالة اسم الخالق على القدرة وعلى العلم فإنه لا يتصور عقلا أن يكون هناك خالق لا يعلم أو أن يكون هناك خالق وصانع وهو لا يقدر وبهذا يتبين أن هذا الاسم يدل على هذه المعاني بدلالة بدلالة اللزوم أي أنه يستلزمها، ولهذا ذكر المصنف أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته هذه دلالة مطابقة فإذا دل على الذات منفردة أو على الصفة منفردة فإن هذه دلالة تضمن قال ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم مثل الصفة التي في العليم وهي صفه العلم دل عليها اسم الخالق دلاله نزوم نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب نعم هي كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على معاني فكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على على معاني من المعاني مثل محمد يدل على صفة الحمد كذلك أحمد كذلك الماحي يدل على المحو أي أن الله محى به الشرك وكذلك الحاشر أن الناس يحشرون على قدميه يوم القيامة وأنه حامل لواء الحمد وأن الناس يوم القيامة يلجؤون إليه في طلب الشفاعة عند الله عز وجل أن يفصل بينهم وكذلك العاقب هو الذي يعقب غيره من الأنبياء هو خاتم الأنبياء فكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة ولكنه يدل على الصفة الأخرى بدلالة اللزوم مثل الماحي فإنه يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الصفة وهو أنه يدل على الحمد أيضا لأن محو الشرك محمود فدل على صفة الحمد بدلالة اللزوم نعم. قال رحمه الله وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك أيضا أسماء القرآن كلها اسماء لها معاني وهي أعلام وأوصاف فكل اسم القرآن أي أنه مقروء وكذلك الفرقان فرق الله به بين الحق والباطل كذلك الهدى لأنه مشتمل على الهدى والشفاء لأن فيه شفاء والبيان لأن فيه بيان والكتاب بمعنى المكتوب فكل هذه من أسماء القرآن فهو يدل على كتاب الله عز وجل فكل اسم من هذه الأسماء يدل على هذا الكتاب وقد يدل على صفة في اسم آخر بدلالة اللزوم نعم. قال رحمه الله فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة نعم إذا كان المقصود السائل تعيين المسمى مثل أن يسأل السائل عن الله عز وجل فيقال من الذي أوجد هذا يقال العليم السميع البصير لأن المقصود هنا الاخبار عن المسمى لكنه إذا سأل عن الصفة فإنه يخبر عن الاسم الذي يتضمن الصفة ولهذا لما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أخبره بخبرهن، قال نبأني العليم الخبير لان هذا متضمن علم الله عز وجل بما يتكلم به وبما يسر فإذا كان المقصود هو السؤال عن المسمى يخبر عن الله عز وجل بأي اسم من أسمائه لأن المقصود هو تعيين المسمى قال فإذا كان مقصود السؤال تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وكل اسم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 وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ثم قال وقد يكون الإسم علما وقد يكون صفا لأن الأسماء تتنوع فقد تكون أسل أسماء اعلام أو اوصاف فإذا كان السؤال عن المسمى يخبر عنه باي اسم من أسمائه يدل على على هذه الذات قال كمن يسأل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري يقول ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا وهو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول المصدر تار يضاف إلى الفاعل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 مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله فيكون الذكر هنا مضاف لفعل العبد وهو ما يصدر منه عندما يذكر الله عز وجل فيكون هنا من باب إضافة المصدر للمفعول لأن الله عز وجل يذكر والعبد ذاكر فأضيف هنا للضمير الراجع إلى الله عز وجل وهو الذي ذكره العبد فالعبد ذاكر والله عز وجل يذكره العبد يسبحه وينزهه ويكبره ويهلله فيكون هذا من باب إضافة المصدر للمفعول وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو كان ما يذكره هو وهو كلامه إذا أضيف المصدر للفاعل كان المقصود بالذكر كلامه الذي يذكره كما يقول من أعرض عن ذكري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 أن هذا الذكر في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فدل على أن الذكر هنا هو الهدى الذي ذكره الله عز وجل في قوله فإما يأتينكم مني هدى لأن فعل العبد ليس هو الهدى الذي جاء من الله عز وجل وإنما دل عليه الكتاب الذي جاء بها الله عز وجل أما الهدى الذي جاء من الله هو الكتاب والذي قام بالعبد هو فعله والفعل إنما جاء من قبل العبد لم يأتي من قبل الرب فالرب عز وجل خارق له بلا شك لكنه فعل العبد قال وهداه وما أنزله من الذكر أنه قال فإما يأتينكم مني هدى، وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك بعد قوله ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فالآيات هنا دل على أن الذكر السابق هو الآيات التي جاءت من الله عز وجل وهذه أيضا من دلالة السياق لكن السياق قد يكون سابق أو لاحق فهذا مما يدل على أن تدبر القرآن والنظر إلى السباق وما يلحق النص ودلالة السياق يهتدي بها المفسر إلى معرفة اللفظ المذكور في الآية نعم. قال رحمه الله والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. نعم هنا يشير المصنف إلى أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له إذن النص هنا واللفظ دل على هذا ودل على هذا. قال فسواء قيل ذكري كتابي من باب إضافة المصدر للفاعل. أو كلامي كذلك أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد فإن المسمى واحد أي أن الكتاب والكلام والهدى هذه أسماء تدل على مسمى واحد وهو القرآن فهو ذكر وهو كتاب وهو كلام الله عز وجل نعم قال رحمه الله وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك نعم ذكر أن هذا من مقاصد السائل ذكر في المقصد الاول قال اذا كان مقصود السائل تعيين المسمى فهذا يخبر باي اسم من الأسماء التي تدل على هذا المسمى ثم ذكر هنا قال إن كان مقصود السائل معرفه ما في الاسم من الصفة المختصه به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى يعني لا يكتفى هنا بالاخبار عن المسمى لانه يريد معنى زائد عن الذات وهو معنى قائم بالذات ولهذا الصفة هي معنى قائم بالذات ودلالة الأسماء على الذات والصفات هي دلالة زائدة عن الذات وهي متضمنه لصفة خلافا لمن زعم من المعتزله أنها أسماء مجردة لا تتضمن الصفات فيتدل على الذات وتدل على معنى زائد عن الذات فإذا كان مقصود السائل هو السؤال عن صفة فلا بد أن يكون هناك قدر زائد عن الذات وعن المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله أن هذه اسماء الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا فهنا سؤال عن الصفة فيبين له معنى الصفة والصفة هو أمر زائد عن الذات ولهذا أسماء المخلوقين هي أعلام مجردة ليست أوصاف ولا ينقضح في الذهن إذا ما سمعت أن فلان اسمه محمد أو حامد فأو شاكر انه متصف بهذه الصفه التي اشتق منها هذا الاسم لانها اسماء مجرده واما اسماء الله عز وجل فاذا سمعت الاسم المشتق من صفه فانت تعلم انه متصف بهذه الصفه لان اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف فاذا سال سائل عن الصفه فلا بد ان يبين له المعنى عن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 والقدوس هو الغفور الرحيم أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي, الص... هي هذه الصفة نعم ثم ذكر أن السلف قال كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه تدل على الذات لأن المقصود هو عن الذات وإن كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الآخر وإن كان فيها أي في هذه الذات من الصفه ما ليس في الاسم الآخر. المقصود بالعبارة وإن كان فيها أي في العبارة من الصفه ما ليس في الاسم الآخر. كمن يقول أحمد هو الحاشر هو الحاشر. فهنا المقصود لما سأل السائل عن أحمد قيل هو الحاشر. وإن كان السائل سأل عن اسم يتضمن صفة لكنه أخبر باسم آخر يتضمن صفة أخرى لأن المقصود هو الإخبار عن عين المسمى لا عن صفته لكنه لو قال من أحمد وهو يريد أن يعرف الذات والصفة فيقال هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحمد لأنه محمود ولأنه قامت به هذه الصفة لكن لما يخبر عن المسمى ويراد به عين المسمى فيخبر بهذا الاسم أو بغيره فيقال أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. وإن كان في كل اسم من هذه الاسماء صفه ليست في الاسم الأول وكذلك القدوس لو قال من القدوس؟ فيقال هو الغفور الرحيم أي, أنه أي أن المسمى واحد لأن هذه الصفه هي هذه ليس المقصود أن معنى القدوس هو معنى الغفور وإنما المقصود أن المسمى بالقدوس هو المسمى بالغفور الرحيم وإلا فكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفه نعم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 وكذلك قول من قال هو السنه والجماعه وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها ثم ذكر المصنف أن هذا ليس كما يظن البعض أنه اختلاف تضاد وإنما هو من اختلاف التنوع فإن كل واحد من هؤلاء يعبر عن هذه الذات باسم من أسمائها يدل عليها وذكر مثالا لهذا الصراط المستقيم فسره بعضهم بقوله هو القرآن أي اتباعه الصراط المستقيم هو القرآن والمقصود هو اتباعه ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الصراط المستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الصراط المستقيم فهذا الاسم شرعي دل عليه النص فمن قال الصراط المستقيم هو القرآن لدلالة هذا النص فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى القرآن الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام كما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران ثم بعد ذلك فسر الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام فهنا جاء تفسير الصراط المستقيم أنه الإسلام فمن سماه الإسلام فهو أيضا يستدل بدليل جاء فيه إطلاق السرات المستقيم على الإسلام. قال فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. دين الإسلام هو اتباع القرآن فلا يفرق بينهم لكن هذا يخبر عن معنى وهذا يخبر عن معنى. فالإسلام هو الدين وهو الذي دل عليه القرآن. فباعتبار ما اشتمل عليه القرآن من الدين فهو دين الإسلام وباعتبار الدال على هذا الدين هو القرآن وباعتبار المبلر عن هذا الدين فالصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر يعني كل واحد منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر مع أن المعنى يدل على شيء واحد لأنه لا يمكن أن تحصل فرقه في الأمة بسبب هذا التفسير فيقال نحن لا ندري من نتبع هل نتبع الدين أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم لأن من اتبع أحد هذه المسميات فقد اتبع الدين فإذا اتبع القرآن اتبع الإسلام وإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن فليس هناك اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع قال كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، لعله يقصد الوصف اللغوي وهو أن الصراط هو الطريق الصراط هو الطريق وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة لأن السنة والجماعة هم الذين امتثلوا القرآن وهم الذين كانوا على الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك كل هذه أشياء تدل على حقيقة واحدة لا يفرق بينها قال فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة وهو هذا الدين لكن منهم من يعبر عنه بالدين ومنهم من يعبر عنه بالكتاب الذي دل عليه ومنهم من يعبر بالنبي الذي دعا إليه ومنهم من يعبر بالحقيقة الكاملة لهذا الدين وهي العبودية قال لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها كل يصف هذه الحقيقة بصفة من صفاتها وفي النهاية فالجميع يلتقي على حقيقة واحدة وهو أن المقصود بالصراط المستقيم هو هذا الدين نعم. قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه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 تقسيما الذي ذكره إلى أن الاختلاف يرجع إليه وهو اختلاف تنوع فذكر في النوع الأول هو أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبي تدل على معنى في المسمى كما ذكر فكل واحد يعبر عن المسمى بعبارة غير عبارة صاحبي والجميع يشير إلى ذات واحدة ثم ذكر الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه يذكر بعض الأفراد الداخل تحت هذا الاسم العام على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فيكون هنا الخبر على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد الحد هو التعريف وإنما سميت التعريف حدود لأنها تحد المعنى كما أن حدود الأرض تحد الأرض المحدودة فالمقصود هنا ليس هو الحد وإنما هو التمثيل الذي يبين هذه الحقيقة قال وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا سال عن الخبز قال ما الخبز فأري رغيفا قيل له هذا فليس المقصود أن الخبز هو هذا الرغيف فقط وإنما المقصود هو أن هذا الخبز هذا نوعه، وإن كان إن كانت هذا ما يدخل في هذه الحقيقة أنه يتنوع في طريقة صناعته، في طريقة ما الخبز وما يخبز من حيث الطريقة ومن حيث الحجم. قال فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده. ليس المقصود أن هذا هو الخبز وحده، بحيث لو كان هناك رغيف آخر.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 فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاوين ثم ذكر شيخ الأسلام مثالا لهذا من ما جاء في القرآن وتفسير السلف لبعض هذه الحقائق ببعض أجزائها كأن يفسر اللفظ العام بذكر بعض أجزائه لا على سبيل الحد وإنما على سبيل التنفيذ كما قيل في لمن سأل عن الخبز فأشير إلى الرغيف فقيل له هذا قال مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فذكر الله عز وجل الذين اصطفاهم الله عز وجل بهذا الدين أنهم على ثلاث مراتب ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم قال الشيخ الإسلام فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات لاحظوا الحد الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا هو الحد العام الذي يحد به الظالم لنفسه بخلاف ما سيأتي فإنه إنما يفسر ببعض أفراده فهنا عرفه شيخ الإسلام التعريف المطلق وهو الحد الجامع المانع قال الظالم لنفسه هو يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات لأن ظلم العبد لنفسه يكون بالمعصية والمعصة إنما يتصور أن تكون بترك واجب أو بفعل محرم فلا يتصور أن يكون هناك معصية بغير هذين الطريقين ويدخل في هذا من تضييع الواجبات تضييع التوحيد وقد يصل إلى الشرك ويدخل في ارتكاب المحرمات أن يفعل الشرك لكن المقصود هنا الإشارة إلى أنه يقصر فيما أوجب الله عليه من أصل الدين أو من الواجبات التي إذا تركها فإنها لا تذهب بالأصل وكذلك المحرمات فالظالم هو المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات هذا هو المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم فهو لم يقصر فيما أوجب الله عليه ولم يتنفل والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات إذن هذه هي الحدود الجامعة المانعة لهذه المراتب في بيان أن السابق هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وتقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات والمقتصد هو من اقتصد في أداء الواجب وترك المحرم والظالم هو من قصر بترك الواجب أو بفعل المحرم قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين كما سماهم الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقرب والسابقون هم المقربون ولكل واحد من هذين الصنفين مرتبه في الجنة بحسب منزلته عند الله عز وجل وهذا من عدل الله وحكمته قال شيخ الإسلام ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات يذكر هذه المراتب في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت لما أطلق السابق الذي يصلي في أول وقت لأن الصلاة في أول وقت مستحبة فهو أدى الواجب بالصلاة في أول الوقت وأداها على وجه مستحب بفعل هذه الصلاة في وقتها المستحب ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال الصلاة على, أول على وقتها قال العلماء المقصود على أول وقتها لأن الصلاة في أول وقت أفضل منها في آخره وإن كان الذي أدىها في آخر الوقت ليس بعاصي لكنه قد فوت المستحب فهنا عبر بعض المفسرين عن السابق بأنه الذي يصلي في أول الوقت لأنه ادى الصلاة على الوجه الصحيح في وقت مستحب والمقتصد الذي يصلي في أثناء في أثناء الوقت قبل خروجه فهذا مقتصد لكنه قطعا لم يصلي في أول الوقت وإنما صلى في أثناء الوقت قبل خروجه لأنه لو صلى في أول الوقت فهو سابق والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار لأن تاخيرها إلى هذا الوقت محرم ولأن وقتها يخرج قبل ذلك ولأن الإسفرار هو دليل على خروج الوقت وقرب خروج قرب دخول وقت المغرب ودليل على قرب غروب الشمس فهذا تعبير عن هذه المراتب بحسب هذه العبادة ولاحظوا أن هنا التفاوت مرجعه إلى التفاضل في أي شيء في تاديه الصلاة بحسب الوقت. وقد يأتي آخر ويقول أن السابق هو الذي أدى الصلاة على الوجه الكامل يؤدي الواجبات والمستحبات فهنا سابق بالنظر إلى الكيفية والمقتصد هو الذي أدى الصلاة ولم يتنفل فيها والظالم لنفسه هو الذي قصر في صلاته فهذا أيضا باعتبار الكيفية قال و... ثم قال الذي قال او يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في اخر سوره البقره قد ياتي اخر مفسر اخر يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في اخر سوره البقره فانه ذكر المحسن بالصدقه فهذا سابق والظالم باكل الربا فهذا ظالم والعادل بالبيع فهذا مقتصد والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ضال فإذا هنا يشير لما ذكر الله عز وجل في آخر سورة البقرة النفقه والحث عليها وذكر الربا وذكر البيع فقال مفسر ان هذه المراتب ذكرها الله في, سورة في آخر سورة البقرة فالسابق هو المحسن بالصدقه والظالم هو آكل الربا والمقتصد هو الذي قام بالبيع فهو مقتصد لم يظلم بأكل الحرام ولم يتنفل بالصدقة والناس كذلك في المال ولهذا ذكر العلماء أن هذه المراتب قد تكون عامه فيكون الرجل محسن وسابق في كل شعب الإيمان وقد يكون سابقا في بعضها فقد يكون بعض الناس له سبق في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم وليس له ذلك في بعض الأعمال الأخرى ولهذا قيل ان السابق في كل هذه المراتب هو الصديق هو الصديق الذي سبق في كل إلى كل شعبة فذكر أن هذه المراتب أيضاً يعبر بها عن عن هذه الحقائق الشرعية ومثال هذا يعني هذا له أمثلة كثيره كما سيأتي أيضاً في بعض النصوص كما قول من قال في قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أنه يخبر بأن بعض المفسرين قال الذي جاء بالصدق هو جبريل وصدق به النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر وقيل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون قيل الذي جاء بالصدق هم الأنبياء والذي صدق به هم المؤمنون فيلاحظ أن هذه التفسيرات إنما جاءت على سبيل التمثيل لما يدخل تحت هذا المعنى وإلا فكل هذه الأفراد التي ذكرت داخله في هذا المعنى وقد يأتي آخر فيعبر عن هذه الحقيقة بلفظ عام فيقول الذي جاء بالصدق هو كل من أخبر بالصدق فهذا لفظ عام تدخل في هذه الأفراد وصدق به هو كل من صدق الصادق في خبره فهذا هو تعبير عن هذه الحقائق ببعض أفرادها وعلى هذا فلا يتصور لعند من قال إن الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر أنه لا يدخل في هذا الوصف غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بالصدق ولا يدخل في المصدق له غير أبي بكر وإنما المقصود التنتين نعم قال رحمه الله تعالى فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز ثم ذكر أن كل ما يذكر مما هو داخل في معنى الآية على سبيل التعريف يتناول هذا قال وتنبيه على نظيره التعريف بالمثال هو تنبيه على نظيره لا على القول بأن هذا الذي عرف به أنه يحد هذا المعنى ولا يدخل فيه غيره بل مقصود هو التنبيه على نظيره قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق لأن المثال المحسوس يعرفه كل الناس فقول من قال إن الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهم بالمثال إلى الأنبياء والذي قال الذي صدق به هو أبو بكر تنبيه بالمثال إلى كل الأمة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو تنبيه إلى النوع وليس المقصود الحصر ثم ذكر أن هذا قد يكون أسهل عند بعض الناس من التعريف بالحد المطابق لأن الحد المطابق قد لا يتصوره كثير من الناس أما هذا المثال المحسوس فيعرفه أكثر الناس ولهذا كثيرا ما تعرف الأشياء بالأمثلة واحيانا يجمع بين التعريف بالحد المطابق وبين المثال مثل من يعرف السابق يقول هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وسابق إلى المستحبات كأبي بكر فهذا جمع بين التعريف بالحد المطابق والتمثيل قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل هذا هو الخبز أنه يتنبه إلى النوم ولا يتصور أن المقصود أن الخبز هو محصور في هذا الرغيف لكنه تنبه لهذا ولهذا لو رأى رغيف آخر يعرف أن هذا يدخل في ذلك الإسم نعم. قال رحمه الله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امراه أوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظه والنظير وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث نعم.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 كقول من يقول هذه الآية نزلت في كذا هذه الآية نزلت في كذا، فيكون المقصود أن هذه الآية نزلت في هذا النوع أن هذه الآية نزلت في هذا النوع. وسيأتي في كلامه نزاع بين العلماء في أن هذا اللفظ عندما يقول المفسر هذه الآية نزلت في كذا هل هذا اللفظ صريح؟ في أن ما ذكره هو سبب النزول أو المقصود التفسير فإن الفاض ثلاثة كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه قال ذكر أن هذا من توسع الشيخ الإسلام في العلم كما هي طريقته فإن الخبر عن أسباب النزول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون واضح الدلالة وإما أن يكون محتملا فإذا قال المفسر سبب نزول هذه الآية هو كذا فهذا اللفظ صريح في أن سبب النزول هو ما ذكره وإذا قيل حصل كذا فأنزل الله كذا فهذا ظاهر على أن هذا الذي ذكره هو سبب النزول لأن تعقيب بالفاء هنا إما أن تكون ظرفيه وإما أن تكون سببية فيكون هذا ظاهر في أن هذه الآية نزلت في هذه المناسبة وبسبب هذه المناسبة حصل كذا فأنزل الله كذا أي سببا لنزولها أما إذا قال المفسر هذه الآية نزلت في كذا فهذا محتمل نزلت في كذا هل يريد أن يخبر بأن سبب النزول هو ما ذكره أو أن الإشارة هنا إلى النوع وأن هذه الآية نزلت في حكم كذا، وليس المقصود أن هذا خاص به. فذكر الشيخ الإسلام جملة من الآيات. يقال هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا. قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة. وقال هذه الآية نزلت في أبي جهل، نزلت في أمية ابن خلق أو نزلت في كذا أو في قوم من أهل الكتاب كان يقال هذه نزلت في كعب بن الأشرة نزلت في اليهود نزلت في بني قريظه أو في قوم من المؤمنين كان يقال هذه نزلت في كذا فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك مختص بأولئك الأعيان دون غيره ليس المقصود أن حكم هذه الآية مختص بهؤلاء، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لا يقول أن هذه الآية إنما جاءت لبيان حكم فلان فقط دون غيره. بل ذكر العلماء أن هذا عام والقائد المعروفه عند المفسرين أن العبرة كذلك عند الأصليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بل لو ثبت أن سبب نزول هذه الآية هو ما حصل من فلان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا ضعف كثير من المحققين إجابة من قال في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن أفضل العمل فإن السائلين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات متنوعة فقال بعض الشراح إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كل سائل بحسب حاله فضعف بعض العلماء وهذا هو الحق هذه الإجابة لأن العبرة بعموم اللفظة بخصوص السبب وإلا لو كان الأمر كذلك لقيل أنه لا يستفاد من هذه الإجابة إلا أنها إجابة في حق فلان ولا يستنبط منها حكم شرعي بعد ذلك في المفاضلة بين الأعمال وهذا ضعيف فإن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخص السبب لكن قد يقال أن هذه الإجابة هي خاصة لهذا النوع كما قال من قال من سأل وله والدان عن أفضل العمل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين فيكون هذه الإجابة الشامله لكل من له والدان أنه أن هذا أفضل العمل في حقه وليس المقصود أن هذه الاجابه هو في حق ذلك السائل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 على سبب هل يختص بسببه أم لا لكن ما نوع هذا الاختصاص كثيرا ما يت... يظن بعض الناس في الخلاف الناشئ بين العلماء ما لم, يق... لم يقصدوا، فقد يظن من يسمع مثل هذه العبارة أن العلماء تنازعوا في النص الوارد على سبب خاص أنه خاص بذلك المعين فيقول شيخ الإسلام فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين يعني مثل ذلك السائل لم يقل انها خاصة به وإنما غاية ما يقال في حق من قال انها خاصة أن تختص بنوع ذلك الشخص مثل ما قلنا فالذي الذي سأل عن أفضل العمل فأجيب ببر الوالدين لم يقل أحد من علماء المسلمين أن هذا خاص بهذا السائل وإلا لكان هذا النص معطل عن كل معنى يستدل به في هذه المسألة فيكون هذا خاص بفلان فالنزاع الذي نشا بين العلماء هل اللفظ هو عام أو أنه مختص ما نوع الاختصاص هنا؟ اختصاص بالنوع لاختصاص بالمعين السائل أو الذي نزل به النص فذكر الشيخ الإسلام أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين أن هذا النص هو خاص بذلك المعين الذي نزل بسببه النص وإنما الذي قال بالاختصاص قالوا أنه خاص بهذا النوع بهذا النوع قال فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ هذا على قول لأن العلماء على قولهم منهم من قال هذا نص عام في هذا النوع وفي غيره فيقال لكل من سأل مثلا عن أفضل العمل يقال بر الوالدين هو أفضل العمل في حق من له والد ومن ليس له والد فالذي ليس له والد يكون فاته من هذه الفضيله بقدر ما فاته من ذهاب الوالدين ويبقى بر الوالدين بعد موتهما، والذي يقول أن هذا خاص بهذا النوع يقول هذا خاص بهذا النوع وهو من له والد فالنزاع هنا هل هو عام عموم مطلق أو أنه عام عموم مقيد بهذا النوع وأما القول بأنه خاص بفلان بعينه أو المعين فذكر الشيخ الإسلام أن هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ليست هي خاصة به وإنما هي عامة في كل من كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أي من كان في حكمه وأما القول بأنها خاصة بهذا المعين وأنه يفهم من قول من قال من أهل العلم العبرة بعموم اللفظ أو النزاع بين أهل العلم هل اللفظ هو عام؟ أو أنه مقيد بسببه المقصود بالنوع لا بالشخص المعين والشخص المعين فلم يقل بهذا أحد وإلا بقيت النصوص معطله فلا تكون أحكاما إلا في حق من نزلت فيه وبعد ذلك لا حاجة للأمة فيها لأن هذا حكم خاص بفلان بعينه فالصحيح أنها عامة في هؤلاء وفي من كان في منزلتهم هذا على قول وعلى قول آخر انها عامة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 هل يقال في تعريف المقتصد أنه من يفعل الواجبات ويقتصد في السنن ويترك المحرمات لا المقتصد المقصود بالاقتصاد هنا الاقتصاد الشرعي المعروف وأما من فعل المستحبات فهذا دخل في فعل السابقين لأن المقتصد هو الذي اقتصد في أداء الواجبات وترك المحرمات أما من فعل المستحبات فهذا دخل في عمل السابقين لكن كثير من الناس إلا من رحم الله يجمعون بين أعمال السابقين وأعمال المقتصدين وأعمال الظالمين فله سبق في بعض الأعمال واقتصاد في بعضها وظلم في بعضها هذا حال أكثر الناس وقل من الناس من يضبط نفسه أن يقف عند حدود الحرام فلا يأتيها وأن يأتي الواجبات وهذا الذي فسر به عمر بن عبد العزيز التقوى قال التقوى هو فعل الواجبات وترك المحرمات هذه حقيقة التقوى لكن أكثر الناس يخلطون بين أعمال السابقين وأعمال المقتصدين وأعمال الظالمين وفي النهاية ما يسبق أو ما يفضي إليه عمل ذلك العبد فهو بمنزلته فإن غلب عليه عمل السابقين فهو منهم فتكون المستحبات مكفرة لبعض السيئات وقد يرتفع إلى درجة السابقين ولكنه لا يكون كالذي ترك المحرمات وسابق إلى كل المستحبات فإن هذا منزلته لا يبلغها إلا من التزم بما التزم به بارك الله فيكم يقول هذا السائل هل يدخل المضيع للتوحيد الواقع في الشركيات في الظالم لنفسه نعم بلا شك أنه داخل في ظلم العبد لنفسه لكن الظلم على قسمين ظلم أكبر وظلم أصغر فإذا ارتكب الشرك الأكبر فهو ظالم لنفسه الظلم الأكبر وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن الشرك لظلم عظيم فهذا هو الظلم الأكبر وأما الظلم الأصر فهو الذي جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مذرما فسماه اخا مع وجود الظلم وأما الظلم الأكبر الذي هو الشرك فإنه لا تبقى معه أخوة نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما الضابط في تمييز العلماء بين القضايا فيقولون في بعضها هذا تشريع عام وفي بعضها هذه حالة عين لا عموم لها هو مثل ما تقدم أن الفاضل العامة هي التي تعم كل أفراد الأمة وبعض العلماء مثل ما ذكر الشيخ الإسلام يرى أن عمومها في أنواعها في الأنواع التي نزلت فيه فيقال هذا عام في كل من كانت حاله كحالي من نزلت لسببه الآية وهذا معلوم في الشرع ان ما خوطب به الأغنياء هو عام في كل من كانت حاله كحاله وما خوطب به الفقراء هو عام في من كانت حاله كحاله وهكذا وأما القول بأن النصوص إنما نزلت يعني لحوادث خاصة ليس لها حكم فإن هذا لم يقل به أحد إلا أن يرد نص على أن هذا هو حكم فلان ولهذا لم يرد في الشرع في النصوص التي لم تقيد بقيد أن يقول بعض العلماء أنها خاصة بفلان حتى قول من قال في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالعمرة من مكة قال بعض العلماء هذا تطيب لنفسها وهو خاص بها فهذا ضعفه العلماء وممن ضعفه الشيخ محمد بن الشقيق قال لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها بما يخالف الشر وإنما كان يتألف الناس بالمال وبالكلام الطيب وبالعفو وأما أن يجامل الناس بتشريع ما لم يشرع فإن هذا لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الآخر أنه لا يمكن أن يكون هناك حكم بالشرع خاص بعائشة دون غيرها لكن بعض العلماء قال هذا هو حكم بمن كانت حالها كحال عائشة ومع هذا أيضا هذا مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن هذا حكم الحيض وإنما منع عائشة من هذا ثم ألحت عليه فيكون هنا الحكم ينزل على هذا الوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بعد إلحاح، فيقال أنه يؤذن بكل من ألح في الطلب، ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، فالظاهر من هذا والتنبيه إلى هذه الأسباب مرجعه إلى التأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كانت علة الحكم هي الحيض، لبادر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن تطلب وقال أخرجي إلى الحل واعتمري فهنا يتبين أن الحيض وأن من جاءها الحيض وهي محرمة أن هذا ليس هو المبرر لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وإنما المبرر لذلك هو الحاحها. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها بشيء غير مشروع فإن العمره التي فعلتها عائشة مشروعه استوفت أركان العمره في أنها أحرمت من الحل ودخلت الحرم وطافت وسعت وهذه عمرة صحيحة لا اشكال فيها بلا خلاف بين العلماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها لأن غيرها أولى منها فلما ألحت بطلب عمل دون غيره أذن لها بعد الحاح ثم بين لها أن هذا العمل ليس هو كالعمل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً والذي جاء به الصحابة من المدينة ومن غيرها وهو الاعتمار من المواقيت فهنا يتنبه يعني المتأمن لمثل كلام بعض أهل العلم وما عللوا به إلى الفارق وإلى الفوارق بين كلام أهل العلم لأنه إذا علل الحكم بعلة فاطرد هذه العلة في غيرها يتنبه بعد ذلك أن هذه العلة ليست هي علة ولو كانت علة الحيض لارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولو كان تطيب خاطر عائشه لارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عندما دخل عليها وجدها تبكي قال لها اخرجي واعتمري لكنه ما أذن لها إلا بعد الحاها نعم هذا والله اعلم